خاتمة، تمت في هذه الصفحات رسالة موجزة في موضوع من موضوعات المقارنة بين الأديان والعقائد يدور حول تصوير قوة الشر من عهد القبائل البدائية إلى منتصف القرن العشرين والمقارنة بين الأديان والعقائد علم حديث من علوم القرن التاسع عشر بدأ البحث فيه قبيل ختامه وانتصف القرن العشرون ولا تزال الكشوف الأخيرة فيه فتوالى وينسخ بعضها بعضا أو يشير بانتظار نهاية بعد خطوات لم تبرح أوائل الطريق وكلما تعجل الباحث الفراغ من دور الجمع والتبويب والنتائج المعلقة على البقية المنتظرة بدرته الكشوف الحريثة بما ينقض حكمه أو يطره إلى تعديله على ترقب وتؤدة واستعداد ونحن نختم هذه الرسالة والأجزاء الأخيرة من موسوعة أرنالد كوينبي تصدرها المطبعة من المجلد السابع إلى المجلد العاشر وفي نهاية الجزء السابع منها تعقيب على ظاهرة الغامضة التي كشفت عن التشابه القريب بين عقائد القبائل البدائية في القرات الخمس انقسام المفسرين لهذه الظاهرة إلى فريقين. فريق يرى أن الإنسان تلقى إلهاماً بالوحدانية قبل التاريخ، وقبل افتراق الأجناس والقارات. وفريق يرى أن الطبيعة الإنسانية تقارب في وحي بديها وتستلهم شعوراً واحداً بما وراء المادة المشهودة وسيمضي زمن طويل قبل أن تتحد النتائج بين الفريقين. لأن الأرض واسعة والقبائل البدائية مبعثرة على أرجائها ومسائل العقيدة عندها من أسرارها التي تخفيها وما تجلوه منها طيراناً أو اختيارا. يتيه فيه الباحثون بين غرابة اللغة وغرابة الرموز فمن الغرارة البارغة أن يقول قائل عن موضوع من موضوعات المقارنة بين الأديان إنه شيء عتيق مضى آوانه على حين اتفاق الأقوال بين علماء المقارنة وقرائها على ابتدائها في خطواتها الأولى وانتهائها فيما انتهت إليه إلى نتائج معلقة بين الترجيح والتردد والانتظار ولنخال أن السريرة الإنسانية تكشف عن أعماقها بعلم من العلوم هذا العلم وعلم الدراسات النفسية وهو كذلك في خطواته الأولى. أو على أبواب النتائج التي لا تفتح إلا بين التردد والانتظار لكن الفائدة المبكرة التي خمصت للعقل الإنساني من بواكير البحث في العلمين أن مقاييس الحقائق تختلف وتتعدد وأن الحقائق كلها لا تقاس بأرقام الحساب بيق المعامل وتجارب الطبيعيين ومناظر الفلكيين هنا حشد من العقائد والأخيلة تمتلئ به سيرة النوع الإنساني في نحو مئة قرن يدركها التاريخ ما هي في أرقام الحساب أو أنابيق المعامل أو تجارب الطبيعة أو مناظر الفلكيين سهل على أدعياء العلم أن يصرفوها بكلمتين حديث خرافة وحديث الخرافة يجب أن يلغى فتعالوا نلغه ونعد بأدعياء العلم جميعاً ليبدأوا بالنوع الإنساني في تعلم الخير والشر والقداسة واللعنة على برنامج غير هذا البرنامج وتربيه غير هذه التربية وليتسلم أدعياء العلم هذا النوع الإنساني قبل مئة قرن وليأخذوا في تعليمه الأبجدية من هذه الدروس. والنصف دولاً فرض مستحيلاً، وهو أنهم سيكونون قبل مئة قرن على معرفة بما يسمونه اليوم خرافة، وما يسمونه تحقيقاً، وما يسمونه دراسة منطقية أو علمية، واليبدأ النوع الإنساني في هذه المدرسة بفلسفات الأخلاق على مذاهبها وفرودها واحتمالاتها وردودها ومناقشاتها، وليحفظ فلسفات الأكاديمية كلها ويتخرج عليها، ولقد حفظها، ولقد تخرج منها بما شاء له أدعياء العلم من آراء، ولقد وصلنا بعد الرحلة الطويلة إلى القرن العشرين. فماذا نقول؟ نقول إن هذا في الحق هو حديث الخرافة الذي لا يعد الألفاظ والعناوين وأسماء المدارس والمريدين لكن النوع الإنساني ترك هذه الأكاديمية قبل مئة قرن وأمعن في طريقه الذي هداه إليه القدر وأعدته له الفطرة والنتيجة هذا الطريق أنه أعطى الحياة النابضة لكل خلق من أخلاق الخير والشر والقداسة واللعنة وإن أعلم العلماء اليوم لا يستطيع أن يقيم من الفوارق الحية المحسوسة بين خلق وخلق فارقا واحدا الفرق الذي نفهمه ونحسه ونخياه حين نتكلم عن الخلائق الإلهية والخلائق الملكية والخلائق الشيطانية أو عما يجملها من الخلائق السماوية والخلائق الأرضية والخلائق الجهنمية إن العلماء الذين يستعيرون تعبيراتهم المجازية من هذه الفوارق لا يفعلون ذلك لعبا بالألفاظ أو تظرفا بالتمثيل والتشبيه ولكنهم يستعيرون ذلك التعبير لأنه أدل وأوضح وأقوى من كل تعبير يستعيرونه من المدرسة النفعية والمدرسة السلوكية والمدرسة الانفعالية ومدارس روح الجماعة وتضامن الهيئات والبيئات وما إليها من ألفاظ ناصلة ومعان حائلة وأسماء لم تخلق من مسمياتها شيئا وهيهاد أن تخلقه ولو تسمت به مئات القرون وغاية ما تبلغه أنها تأتي إلى محصول القرون بعد زرعه ونمائه واستوائه وحصده فتكتب العناوين على غلاته وبيادره ونتأمن بعد ذلك أن تضل بين تلك العناوين التي كتبتها بيديها فهذه الحقائق الوجدانية والقيم الروحية لا تقاس بمقياس الأرقام وأنابيق المعامل ومن أراد أن يقيسها بهذا المقياس فهو الذي سيخطئ لا محالة كما يخطئ كل واضع لأمر من الأمور في غير موضعه وكل من يقيس شيئا وهو يجهل كيف يقاس على أننا قد نفقه تعدد المقاييس وتعدد القيم دون أن نضطر إلى التوسع في هذا الموضوع الشاسع العسير موضوع المقارنة بين الأديان الغريزة في كل رجل ومرأة وفي كل ذكر وأنثى من الحيوان تسهه كل من يعتسف طرق البحث، ويسبر أغوار الطباع بغير مسبارها. وهذا حنان الآباء والأمهات، له وباطل بكل شهادة من شهادات الحس والعقل، وتجارب المعامل وأرقام الحساب، لأن حنان الآباء والأمهات يقول لهم أن طفلهم دون غيره يساوي كل من عداه ويفوقهم في حق البقاء، ويجب أن يزول جميعا إذا وجب أن يزول من الدنيا أو يزول هو منها، وليضرب صاحب القياس الحسابي على هذا الحنان بالغط الأحمر، يخرجه من حيز الحقائق ولينظر بعد ذلك أين الحق وأين الباطل بين الرأي في رأسه وبين الحنان في صدر كل والد ووالدة من الإنسان والحيوان أصواب هذا الحنان أو خطأ؟ أحق ذلك الدين أو باطل؟ إنما الخطأ أو الباطل هو الذي نسقطه ونلغيه فهنا خطأ واحد وباطل واحد وهما الخطأ والباطل في مقياس صاحب الحساب وصاحب الأنبيق وندعو الغرائز المحجبة ونقترب من المحسوسات الواضحة المفتوحة للسمع والبصر فنفرد أن مخلوقا يرى الأشياء كما تكون في جو الأثير على بعد من الأرض والجاذبية الأرضية ونتحدث أمامه عن اللون الأحمر واللون الأخضر وعن العناصر الثقيلة والعناصر الخفيفة وعن المقاطع والكلمات والأصطاء والنغمات فماذا عليه لو صاحبنا على رسلكم يهؤلاء اللاغطين إنما تهذرون به لحديث خرافة وأضغاف أحلام إنه لا يكون قد خرج بذلك على سنة العلم وأدعيائه وإننا مع هذا لم نبتعد من المحسوسات التي يحيط بها العيان وتسمعها الآذان فإذا كانت الطبيعة الإنسانية لا تدرك هذه المحسوسات إلا بهذه الألوان والأشكال فكيف نطلب من الأديان أن تخاطب الطبيعة الإنسانية بأسلوب غير أسلوبها وهي تتحدث عن الغيوب الخفية وعما وراء المادة ووراء الزمان والمكان من رام أن يعيب القيم الوجدانية التي دان بها الإنسان منذ جهالته الأولى فهو لريب، واجد فيها كثيرا مما يعاب ويفرط في المعابة لكن السؤال الفصل هنا لا يكون هل تعاب القيم الوجدانية أو لا تعاب؟ بل يكون هل توجد هذه القيم الوجدانية لإنسان ناقصا ينمو ويكبر أو توجد لإنسان كامل معصوم من نشأته الأولى؟ إن عقيدة تصلحها عقيدة بعدها المعرفة تصلحها معرفة تليها وتقوم عليها هذه تسقط العلم ولا تلك إننا فرضنا في مستهل هذه الخاتمة أن أدعياء العلم تسلم النوع الإنساني منذ مئة قرن ليرشدوه إلى طريق غير الطريق الذي اتبعه في التمييز بين الخير والشر والقداسة واللعنة فلندع هذا الفرض البعيد ونستغن عنه بما بين أيدينا من الديانات العلمية التي ارتضاها الأنبياء العلميون في القرنين الأخيرين بعد اختبار العقائد والمذاهب والفراغ من أوهام الخرافات والأسطير وللنظر في الديانة التي سموها الديانة المادية الاقتصادية وقرروا فيها أن احتكار الفلوس هو الذي يخلق الأديان والأفكار ويقوم القيم ويرفع الطبقات وأنه إذا جاء الوقت الذي ينقض فيه احتكار الفلوس زالت الطبقات وخل المجتمع من السادة أبدا سرمدا بغير انتهاء ولم يمضي على قيام هذه الديانة جيل واحد، حتى سمعنا علماً من أعلامها يأسف ويأسى، ثم ينعى على زملائه أنهم يختارون لإدارة المعامل وتنظيم الحكومة، أذنابا من المقربين إليهم، ويقصون عنها ذوي الكفاية والغناء في العلم والعمل والسابقة المذهبية، ويبقى في نفوسهم بعد إلغاء الاحتكار، باعث يرفع ويضع بغير مقدار، إلا أن يكون مقدار الأثرة والإيثار، وهؤلاء المتدينون العلميون، هم الذين يصدقون مع هذا أنهم حكموا على المستقبل ورسموا للنوع الإنساني طريقه في نظام المجتمع وبواعث الأخلاق أبد الأبدين ودهر الداهرين ألوفا من السنين لا بل ملايين من القرون بعد ملايين وكل ما صدقه عجائز الخرافة من عهد الكهوف إلى اليوم يطير هباء أمام هذه الخرافة التي استقر عليها أدعياء العلم والنبوات العلمية وكفى بهذه المقارنة تعجيزاً لمن يتطاول به الغرور فيخال أنه يصحح العقائد بمقييسه ومقييس علمه المزعوم وسيبقى أناس يتعوذون من إبليس يوم يضحكون من خرافة المادية الاقتصادية كيف كانت وكيف جازت على العقول ونحن نقول في أول هذه الرسالة ان ظهور إبليس في عقائد الناس كان علامة خير لأنه علامة التمييز بين الخير ونقيضه فنقول في ختامها أن بقاءه بعد المادية الاقتصادية علامة خير أخرى لأن الكون الذي يبقى فيه إبليس ملعونا، أشرف من الكون الذي لا يميز بين القداسة واللعنة، ولا يعرف شيئا يلعنه، إذ كان لا يؤمن بإله غير الخلوس وساء ذلك من إله، وتعالى الله عما يشركون. عباس محمود العقاد